أمياتي المناجمون والذي في قلوبهم مرض والذي في قلوبهم مرضوا والرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا بلعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تطال